مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبتهم مؤمنا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهل، فدية مسلمة إلى أهل، وتحرير رقبة مؤمنة.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 مُخالِدًا فيها خالِدًا فيها وغضبَ الله عليه ولَعَنَه وعَدَلَه عذابًا عظيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِبَالَ بَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبِينُوا وَلَا تَقُولُوا